إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومنا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وعفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من ديتك كما أخرجك ربك من ديتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يتاقون إلى الموت وهم ينظرون وإن يعدكم الله إهدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. <تصفيق> أعود بالإنستاج. بسم الله الرحمن الرحيم. المصحف عشرة. المقابلة عاوز صورة. هذا هو صورة الإنسان في الله وبيده. صورة دنيا صورة مدنية soodiyan somaray xaddar aaraaf iyo anaan iyo hayayen maki suradna waxa bedelantahay 70 milyan ku soo dagay bay kamid tahay problema hada sheegaystay isugu xigeen suradooda wana faaydahaan baqara ayay ku dhig suraddan suratul baqara hayay waxa soo rodayno bayno bayno ilaahay ku magacaay maalin ku ducayo maal furqaan oo duacay bi sharamaadaan dhaxaliy todobaadkan kaadi ilaahay subhanahu wa ta'ala galadi jabiye haaqeena oo daahireey lam ka u ideey sab qafay kusoo diktay oo ee say dal ka وقفت طالنا اصدق القراب بين النقدان الدنيا هنا بعد دي انها هي خطرت بعد غلانه سحابدي او اها ددكا الله سبحانه وتعالى رسول صاحبا او غديك هو خير بدن او خير القرون سيدنا الرسول كو انهو شيغاي او اي كجيلن طيب بدن او جن لوو بشريه فحدنا مال قا دخود سنادو ادغايو أو استقصي هو ينجر عليه ينجر عليه يمر هنا يوقع إلا نطقنا بس قراصنة هذا عينه شهدان كفيري أو سنعان أو وكاس أو كلبوعانه شرب هذا قبل ودوب. مركا الدنيا تساي خططها هي المال فصار رسولك ينصح يعني لكل في, في المال. فالله يرزقك خير مري غنيمة اللي هري. للي يراد يدي تجعله يسوي أو hayalina aniga gacan samay xulaynay anaga cayrinay anaga xoolan ka fakhaymay wadayaashi Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ilaalinay oo waa weynaa waxay tahay Rasuulka ayan cadawsku ilaalinayna haddii soo caarsana anaga idin laga cayeyey waa soo uuriyay wixeyo isoo kale waxayna anaga waxan jamacna ilawinayaa hadda laga heero qaniinahayahay oo inta marka saddexda ay soo qabsadeen صابتة كسوة الجيه وقال سبحانه وتعالى وقال عن الأنفال نبي الله الحمد وحيك السؤاليان غنيمذ هي أحكام تالية يعني قل هذا الأنفال نقلبه غنيمه لله إلهي بأسر ناطق إلهي بأحكمه ماشو إلهي اللقاء أي على اللقاء عد إلهي السياء للصينية والرسول بأسر ناطقه ومامور يول سبحانه وتعالى ورسول فصولكم او قيمنا ايايو او اسروح او انت صدري الله او انت فلساس او قيمناي فاتقوا الله الهي كعب صلعو واصلحو حقاجية ذات بينكم واحد احد انا كدعيو خلاف ايه واحد احد انا دعي امال كادر في الهي من في النعمة ايايو فهنا الان اتو خلاف وقال كثي ايو قعماء اذين كجرين او ادخطر في امجر تاني انا البالام الهي سامركم اذين كن بالي من أشكال عبادنا الشيطان الكفء الثوّت، فتقول الله إلهي كع وصله وتقين ملحقون كأي إلهي بعيدين عديء، واسلفوه هجائية ذات بينكم وح دحذينها عرّض هي وح استصر رأيه خلاف فيه يو. إلهي سبحانه وتعالى صلّه ورسكما ياله، واطيع الله إلهي أطيعه أحكام تأوي ربي في قاتس، ورسوله أطيعه وله إذن كسر جد حج سقاته إن كنت مذائبا كن مؤمنين. إلهي يا رسولك كوروهما يداد فيه خلافك يا إلهي ما لقدرتي لحدينا أمري حيث يكون قدم بيسو أليتم والسيد النهار نغضو إلهي كشوه وإلهي قايدينه لي هذا ما لقد إنتيه إلى أنشاره أي سنة يا أخطة كجرتيه وكي رسولك آد أنت إلهي أبري أيها وحد دعين كيسا قميز أدائي نتاني على أكسنته إلهي يقول لك مرضا بالواعى وإلهي أيها رسولك تغلق وليسالك إلهي فه aya waxa ku yimid kun nimu ah qowaysan hore waxa ku wanay meel cusub taragaan dagaal soo daryaar gareeyo og gaaridu waxa oo intay ku soo laamayn mataasa rasuul xalaalaha sidii لا يجاكوا شكرية سماو خلاف خير شايدامجو حجي تكين خلافه وهاي التصارع وكان من يدرس الإسلام فهو خلاف سلطية إن لهرو ان درجان هي صام خير وشي ده حديث إنها باهظية وعلي سماو تعين وحات لله gaani madaya asxaare allah subhanahu wa ta'ala oo u madaw argooma parnaameent inaa ku jira inoo bannii dabayn tuu imadantii la oo reeb xanije ga ilaahay subhanahu wa ta'ala marku arkayi rasuulku dacwadeen ay ino gaalay ino baneyo horedan faaruu le ilaahay wa xaroo ilaahay wa فتق الله واصلح ذات بينكم الى ايك عبسد اا شيطانك دحيدنا عداوته هي خرافه هي سماعك دغيه الى سبحانه وتعالى دتي سنك ابو بوره الى انك عبسد او ذات بينكم عليه سبحانه وتعالى الله ورسوله يا كن. كنتم إنها المؤمنون وإن انتوا إلهي مكسفين روح مؤمن وقت والبقية زمان والبقية الوية قلت أن يتلمع معه إنها المؤمنون مؤمنين وحاوي يغن ووهو سجلين هدوث السفات قلانهم روح مؤمنها قال لي بيناك هو يغن إذا ذكر الله مرت إلهي اللحة والسوء وجداد أي عبسنا يسو قروبه وكار روح مؤمنك أعطي الله إلهي كعبس إلهي محق صورة روحة روح الكلية وين عرض يوحى هي وقبب بوا وين تلعب الوربين وقارة جود جود إنه قفص مال ويا قنوات لا يتعسر الروح مو من كواليسها الصفات كي رج الروح من كواليسها إنه شيء غير دمار مسكون عنون إنما المومينون أدوات الحسر واضعه نعم أدوات الحسر وعاب وعور السول مو من كذا الدمج وين معنون الذين وافقوا ممننت وإذا ذكر الله إله الله فصار وجلت فروبهم qalbi wudu afsaro darteer markaa ilaahay ka cab waxa jooji dahay yahawl hanko jawaabiyi isa ilaahay sheegay iiman maray way roxay iiman qalbi ku wajigan hadalka ilaahay ba tan qila oo qalbiga ka gala oo cabsan la markaas waxa soo قلب سبع على عب عبقرية سواه سبحانه وتعالى. وتعالي سوالي سوالي اللي ورر قلبه ثقيينه وإيمان كجر. وإذا قريت عليهم مرتبش الله القوة خيراتهم ومين ترى آياته آياتها إلهية زادتهم إيمان. هدي عن آيات الله خيرنا اتق الله وعصبوا سبحانه وتعالى قلب أو قبضة من الروح. آيات إلهية الله وفهمنا. إيمانك يا أبضنا أيوة عمل في سياجالي لا عدل يا خير يا وحد السمينة يا نروح إلهي مركب رواض دعوة هاي وسب ذنبي كتابك إلهي مركب أب... آخر ذقه بردته فسر كيس لقيته وح على أقواله كاريزيا وح على عمل في الجالو إيمانك يا وإذا تقول عليهم مركب دشر الله خير لكم مين تأياته آياتك إلهي زادتهم إيمانا الحديث الرسول كنا والله مدوي هو آياته المسطة aku waqtu wa qawlan barfa ayati ila yushsha laqakhriyo law fasirou inankaba badanayo daacida badanayso meesho joogayoo qoroga sitaanayo wa ala rabbimi tawakkalu wa sadahtu ilayhalka ku sheegay sadaqil maamun darka ween da wakharego lugu yaqaanay go'aliin wa ala rabbimi tawakkalu ilayhalka او رميسين او وخي حجيسا كيمادون او قادانيان او اوغيين ان ا اوستن ضيع سبحانه وتعالى ضيع عون فوي كدغن الى الله كوكزين سبحان اذكر متصاصفان هيا وترصاق وصباح كل الله قاعدان قسجل ولسفات في داسونين تاسيفون المدينه كويو يا مؤمنين يقيمون الصلاه والصلاه wa mimma razaqnahum wa kanu yasa'qina haji sana ayyuba qaraar kabihan wa kanu siino dambe bixiyan ma arkayhin manal raawu wa 'ibaadur rahmaan margu yaa safayna yuhraib bi eh bakhirinna maa manaa wax haystaan ruqo gacan ta markii ay ka baxay wa mimma لوقي من الصلاة الصلاة دكتورتي والصلاة دفوسا وسير رسوله صلى الله عليه وسلم هنا بره وسير تكدي سير رسول بود تكدي برش ان سير رسول لون تكدي برش كتاب, كتاب كس هذا حديث وعقار كذا سفه الصلاة كتاب ذكر لحسن نفيع إلهي أون حارسها شيخ مركل دو دمته لحسن نفيع البيان لهن وجا سفه من التقبيل إلى تسلين كان كفرها أبري وأنا صلاة وشرين xafa di raasulka celeegisi laga bilaabo cirashadi laga geeyo ee ka bixitaankiisa sida uu rasuulka u jeedo salaada rasuulka ka korka marka salaada wiilahi subhanahu wa ta'ala yiri wa ku salaatu wa salli rasulallahi sallallahu alayhi wasallam u to kanjirinta loo toobay wa ma jiraa na miin taqoon waxii aan seenayna هم يوم المؤمنون واضد إلهي يا رسولك يتتاكر من حقا سببهو إلهي المؤمنين كريك يمدين حقا أي الوقت كريك واضد إيمان كورو الحق واضد إيمان كورو اللهم وحي إليهم درجات تنبي إليهم عنده ربهم إلهي أجلسة إن تجنض القرام بيولي من الخليل القرام إليه وعلي سبحانه وتعالى ومن قتلت تنبي إليه الذنوب تنبي إليهم فرحو دنباب فرحو دنباب يعني كل بني هذا انبياء ومن الذين قالوا خريا و الى اي حاجه اتوصيوا وحا لهم محيرين درجات عند ربهم قد ولا درجات ترى لديهم ومقضره بين دمقي اسمى يعني لغا ضوا كريم كم توي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان طريقنا ممن لك كما اخرجك يكرهون sadda u xiddo qare markii jacq duay saac tooydaaynu ku raadba ee maal dertii wuxuu markii gaalay ay jabeen oo xoolahi laga carreeqaynimadii ayaa waxay dhahn qonta min oo rasuulku ii fardaa anaga ilaali waa in kamid aad taqleeydo anaa in kamid haa سبحانه وتعالى raan wa subhanahu wa ta'ala wax kale baa in helin oo arkaa khayr qabnaa inaga xaypnaa mahamada barka kale ee ka soo hada marka al subhanahu wa ta'ala inna ghaniyata bil qaybihi ilay baa cid oo qayd rasuulka yi dadba marka dibsade fee ilay taa yaa taala oo tooyi khayhu waynaan hadii qaybna qaybinta كما akhrijka qasoo ku bixay ربك rabbiga min beytiga gurigaaga bil haqiqti xaqna ku ku bixay waxa uu baxday wuxuu aha wax xaq ah wa inna qaytan kha qamaal mu'mina samida markaa baxday la kaariina way ibsanay dadka hadda xoraa xusuus iyo oo kaato مركى اللي بقولي يستوي قلنا بسلايم، مركى يبحث هايين قيد صادى هل كان لي هذا؟ أيها الذين قلنا بسلايم، كما أخرجه من كما أخرجه كسى دوب دقيق. ربك تمام منافقين توقف يجددونك ويقردونك في الحقي بعد ما تبينك أنتوا عبر يكذب كأنما يساقون وابسيني يقول الله كحين إلى الموت لمشه وهم ينظرون يقول الموت كأن لا يكون يحفرين أيو ندكي صحاب الله يا خير كبضنا أيها بسمحانه وتعالى إلهي ساسي حال قد نغضي هنا يبحان بأن نحن جاءت كأذان وحين نحن تلاوح لوقي وكأس ربي الله وتعالى إلهي حقه ما قري لا لا يصح لا لا يصح اي دليل من لا ليس من الحق والله من الحق لله سبحانه وتعالى طول حتى اصل الى السحر ما خلل سبت قمر ذات ازواج يجدونك في الحق من سفر بالي سلمت الى غاده إلهنا <سؤال> المحرم سبحانه وتعالى في البحر والسان صوته أتو قيبه وحيدها ضد يارباين النهاي مين كسر تلقارين وكضب فضن بين الصهراء إلها أرمتها بنهاتي استري ان نقوموا إليه وانوانك انا قفتها انا نقول ان نقوموا انوانك ان كعرم تاسري قيب فضلها الله سبحانه وتقوى هم يجادلون ففي الحقر فقل الضغير بعدما الله من ذو على ka noon tooyso xaqiiba ma reynay dibanayaan buli ku xanoo wax الله noo istaqo oo wiiyo loowado looxaynaa ilaa mawjigaa uunni aan duro wiiyadii aadkumullaahoo wiiqru xusoosta ama wiiqru sunuulee xamado cid waqtigi wiiyadii أنا غير ذات الشوقات. جالك بذرية ولامع يلاين أو غورهم. كيس حب قي شوقات وصاحبه غير كذب. هو على سفر كيراي أو غورها كريهة وذي. تكون لكم من أقوى الطرق المدن. أو سقبنا نسأل قصة بحثان. صافد جعلههم. لكن الله سام مج علينا ويردله. إلهنا وحودون يياه. أي الحق الحق, الحق حق إنه حقيقي والصوت بالكلمات هذا الذي سينقذه حق خصب هذا الذي يشجعه وينلجده حق يلجع وينجري إنه الله سبحانه وتعالى من كان ورجل من موضع تسويله الدنيا ويقطع منه إله الجرب والثبي دابر الخفية قال لي ووين عرف قالوا أنت ووين لا ما كارنت هل هذا فلان من ثامانته إلى نتست الدنيا يمكن أحد الدنيا سان حارة إنت هالشارة حارة بلان أبو ila safarkaya inta qaataynaa fanna qol lahayday wayan dagaal gashan saaxay in ku jicireeyay ilaayna muun rooy galaayno baabiyow ilaayna muun rooy subhaanahu wa ta'aala inu kalimaatiisi manan ga u soo saareyo oo la arqoq fasir qadii iyo waqiqa wehe laga warameen dhal la saaro fasu ilaahay ka ilaahay suugaal joogey islam ka u gooreeyo wa kurtus id waqti y'idukum allah ilaahi widi yabahi ee hida daayfa saylawa sayfaad ina iyada la codmad inina aanayso admar walba midii ala salanta ba ka adkaanaysan kaasi laa Rasul ka toosay salaalaha alayhi wasallam ilay tokoo أن غير ذات في حبك وقوة حقك وصاحبك غيرك و تعنوا و إسمائنا حوالها و إسمائنا تكون لكم أن يساعدين أعطوه أسخار تماظه و الله إلهنا و تودونه أن حقه جنو حقه أصوه الحق حقه و حقبت هذه الجرأة مرة التصوير إياه وحد جرأة هذا الذي سنوه إلهي سبحانه وتعالى موجيء كريبات كيسة من ولي الله الحق قوموا جيوه فاو ووين في ذي الشيء الجيد أركض وعينك عندها صارفان ويقطع من له اللي هو جويد دبر الفتن قال عرب صارو ليحط قصو قصو نقول قال له عرب جويني وحق قصو غياء كريبات كيسة قصو غياء ليحط قصو قصو بناره الحق ليحط قصو قصو بدل إلهي الحق ويقتل إلهي أوبابي على بعض لا مركوا روحين جيو به اللي بابي ولو كهالمجتمعون الجاروس رحبن معه، وذكر وذكرفس إذ وقتجي تستقيتون هذه له الججال الججال كونش نشني ربك، أنزل الله صلى الله عليه وسلم جعلا أنتم فروق عليه، وآه جعل فروق عليه وكونش كذائي، وآه ذي لا يكبري، وذي لا يقعي سبحانه وتعالى، ذي ليجو أنجز لك وعدك، وحديث لا يقبل أنقاد، ذي لا ذي لا يؤمن في وقصة قط أنتم آه لا يكبري. إلا هو بكر وكان حيث يصبح رسولك إلهي وبره وقبته إلهي, الهي وقوفه بلن... بلنتزي وقوفه لنه حد قال انت سعقوفه فلا لي رسولك إلهي, الهي ما انت اخويه كه أي مردي بكره عيك عمال وقالي رسوله صلى الله عليه وسلم إلا هو يلالهي وقال لي انت لك هذه العصابك فلا يُعبد بعد اليوم رب ما انت كذب واحد دولك كوية عاوي الهلم سعصو الله Bilal Middle Alsan لغير الحق والقادرة لغير الحقكر ters girlfriend asks you a week and that's what uG HUHiousness Touhou iliyaki then it doesn't matter and that cursays Baiki then Ci if uT have a wallet ich accept them at mill nama per hierom, pa Stadium and I'll transport them to keep them out boys. We have always asked them to buy Allahq ومن من الملائكة ملائس الملائكة كاملها مرتين حالياً كوان ثلاثة وعشرين. الدواسع ذو مربع شنب يا شنب قلب ثنت هذا نشنب قلب خرقات دواسع. ثلاثين إمام الملائس ويحقق سؤال قصود الدين. هذا لوب عاصن ووالدين سبارين بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلّى الله بخمسة من الملائكة هو إله سبحانه وتعالى وما جعله الله ومدد كه هي جرم كه وإله إثنين صدر ملايسة إلا بشرا ilaay uu awuuse kaleeyso madayin in soo dirin inuu rabo subxanahu illaa kaad ka isheeyo oo ka adkaataan laakiin inay subxanahu taa marayta in ku soo diray inuu idin bishaarayow xasuurku naxallaahu warasallam markii uu seexday ay u إلهي مد كأس يجر متكاس يزيادة من يزيد إلا بشرة بشعر موجين ولا تضمن أن إينه يحدكت موجين بين جرمتك قربك من قلبي نكدلو قلب بقاضي ودم بعد ديمة ومن نصر هيلن ثم هان إيه إلا من عند الله إلى أكثى موجين روح إلى قرجال ويروح قرجال سليم روح أبطال وروح إلى قرجال سبحان الله تعالى روح إلى عدد كيس محمد صار رددي سيهب في سيد وحومطره يا قلبها بدانه وتو روح الىه يريد كان با روح كان با اثاني وما النصر من عند الله إن الله اجيز الىه وغالب والهه يروح يريد كرهه واتكانيه إله وغالب اكير وانا بقفو ذي روح عدمه إله وما هليو اي يغشيكم النعاس امانه من واذكر حس وقت وقته يغشيكم إلهي من قد وغير أن عاش الردو هي اللورة أمنة حراية آمن ومن الله أجي سكاءها هذيك دلال كل جلو يسكه ردونا يكوه وعلى ما تقل وقف إلهي نكوه لي هذا هو دلال كل جلال يسكه ردوه تول وعصري كاتلت وعصري كاتلت وعصري كاتلت أنا سوف أكوه الرمي أبعد الحب عن قيوة وفضل الجلسات يكبع يسكه ردوه يسكه ردوه يسكه ردوه يسكه ردوه قد الوقت يغشيكم، وإذا قضى بواي الله أن عاف سلرو، أما نسح على سأمن، ومن ولا حق سكح علي، وينتيل وسود الجي عليكم دشينا، من الصلاة حق السماوي الله فشين كسر الدجي، ما هم بيوف ليظهركم بي سو لا بيها إذا قضيروا، ويزهيو السو لا يقبح بيوف سكسيو، أنتم حقينا، سيد الشيطان الشيطان كوسواس كيسى wa lirbitasun ilayhi عَلَى khira ala qulubikum qalbigina wa yathbitas tuugo suugo bihi biha ila rabbikas tudagay al-aqdama luguho dhulku ruha tagwaye leenay badare daab goh markaas ilaahi subhanahu wa he جنابه القو وكان ظاهر هينو اليكم وحسق حي اي روك كان اسباب ولا روك او مسلمينته ولي سبحان روك تي ولي كوارون وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به في سب الى ان تظهروا جنابه ذلك قبي ان ويذهب عنكم لذا شهدان سوا شهدان كرسوا إسكيا وجنات خذوا نوايا سوا سواها الخوج بابي والي ربيده على سويله قلبي قلب يجيني وده جو أحرار ويثبت البيلا قدانة بها السوائل لمن هو أتخيل فردية أركا إذا كان جلما ينور إيريمكو أركا إذا نعتقالي إديو ربك الوقت يجيب رب سبحانه وتعالى إلينك جا مذكر في الوقت إيوش ربك رب يأوي حيوره إلى الملايكة الملايكة بوي حيوره معكم بالي ملايسي وحث خبر الله نا إذا أني معكم واني للجراء فثبتوا الصغة الذين آمنوا كو إلهي جباية iyo وضائية قلب وضائية الصغة وعصيدة كسار مال عيسى حتى هو الأركي سحابه الأركي يتكوّر رميان بدل وهي ده أنه عيسى أنه هم بانه الأركي أن يستوى مرح على الجريب ده أن نقول لك أنه علامة ترمي الأركي وحن مقرأ أنه قرأ اللي قاله أقدم حيزوم يده الحوق اللي أقدم بتفاره حيزوم ودقاء خارج دغه قصه وهسه دندې ارکان او ماقرهه کله چې بسم الله وتاو عفسه او دنقل یې د رسول سره دكي قلبك ودجي الذين امنوا لغه ودجي الذين امنوا وكو الى ربي ثورقي وامكر ديا في قلوب الذين كوي قلبك كفروا غالبا اروع حد قلبي اريت حال خلاص لغه يا جعمي يا شقين ما هي وهم هلسنك في لو دولكم تجن ما الله سبحانه وتعالى وثورقي في قلوب الذين كفروا غالبا قلبك بان عبدك هذا يدك هذا المؤمن قلب ودجي فاضي ريبو ملايتو على أمره، ما تريدي ملايتو أمرك الصيني، سلي رئي سبحانه وتعالى متجره، وين عيا مرفه؟ ليه ما لو كنت دش هذا لو كنت كسره ما له ما له سبحانه وتعالى، منهم جعله حجر، كل بنان فرقة كلية، فرقة جوي، لا فرتي لعبوي ذمحله قوري هذا لو دغالمو هي وواران هي سيف هي فلاريا منن ما هي فينكن فريوا كا فرح كجرب عليه محمد صلى الله ذلك سبحانه الله هو على وجوده صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله الهوث خلاف ورسوله زمن تصي حال خاصيه كسو يحيى مالك تو جو الله الهي كوا تري هم عليه فين الله شذ العقاب الهي عقاب توذرن طيب صاف الهي عقاب شرط الهي السائريه وربينا مسو الهي ادوكن فتا هذا عقاب تي ادوكن فتا لله الهي سلام ورسوله سلام لا يفيذقوا قال لله الهي ودايكم على الك يا عقاب تفدو قهر رب مين وأنا الكافرين على من أعدوا الصلاة لجمع عذابها خنا على بيل سود أيها سبحانه وتعال وأنا الكافرين قالوا حيرين عذاب من عار الناس على يا أيها الذين آمنوا إلهي النبي قد سكرني إذا لقيتم مركل قرانتان الذين كفروا كوجالوي زحفا عريري قرا قرانتانو عند سفكور تماضان زحفوا مركل استحق جالوس فلا تولهم الأذبر إلى بين الجياع عرايا أو طور يا الله <سؤالي> سبحانه وتعالى عدد إلهي سبحانه وتعالى كفرن تين والثلاث فرستان حتى يذن قويا أي إلهي سبحانه وتعالى يذن هيرينايا هي. ورسول إلهي ومربول بيدهم كل هيرين جارة مركز قوات تمارضان ضعى الجشان دار كوجيرين واريد سبحانه وتعالى فلا تولهم الأجبات زحمة توات تمارضان رأس قصة طول رأس ضحنت وضيع القبلون فلا ومن روسي يولهم جارة دار كوجيرين وما يدنا مالك الزحمة ku hiilay jeer iyo kubro u dabarkiisay ya dabariisa ilaa mutaharifan uu yaybigu gadoobay oo maashi uga tagay la qatan la ajirka qatan halada dagaal daraf oo mutahayilnila fiican ama koox kala boodno mayo وما هو هو يبي سنا الجهنموي وبيسال المصير ما الله صعبنا وحاقوب بعضنا جهنم الروح صلى الله عليه وسلم وتعالى مرثينا سائدا كذعين وجعل كعري إلهي وأدي لي إلهي ومنعه سبحانه وتعالى ومن يولهم فوجعده ووجده يومئذ دوره إلا من صحرفا لقتال لأجل القتال روحه حارب ماشوا قد تجوا ماشوا قد دوا او متحقق او متحين الى تعلموا حقوقنا اللايك قح وقيل ان قاطعير او كرها دي 11 جنهران لمسلمين تبونا قدمت انا قبه ننتهي ماشي انا خوقا دب كدعينا كو حق حقوقنا فقد باعوا شي لا ولا وحناين قالوا و عرو دبره ودوه فقد باعوا قد ان الله وما وجهنا فلم تقتلو الى سبحان الله و بدر بسرده كو فلم تقتلو الططورك يحيد Labour الط intestinal ولا الف الزيه والنور the Almighty is earth and the Almighty gives their understanding 你 can't tell, the Almighty is lucky and your Senhor with youradder not only the Almighty the called the Almighty Almighty which means another divine but the Almighty is earth and the Almighty God is so lucky and He will 14 hours of God and they will haveše and the Almighty comes love The Almighty because fruulay qalbi raayigaanta inaa la laga tooray faraha laga jalaya madaxa laga goynay waxa la isugu daray in tu araqale shahaad walwajooyay markaas ay kulli laa kaala ka badnaay wayn ka wa ma ramaayta إذا رمايت أمرك أذ جنسي ولكن الله إن ده عر عرّك غير جنسي ولكن الله رما إلهي بمكانه كورا عصيوي اللي يبلي السوقون نعمي المميين مميين تسوقون نعمي منه إلهي حكيت البران حسان نعو ولا كسم إلهي سبحانه سوغني موصي نصي موصي سبحانه وتعالى إن ده عرّك ان الله سميع حليم إلهي ومقبل بضني وقبل بضني ذلكم جالدي على الله وان الله ميونك ذلكم كيناس فذوقه سأشكىون قال بلال هذا غريزة دمير بحيل فضعي نم ذلكم بالله قال قال هذا تمر في سودجيوخ سودجستان فأشديم نريه أن الله يو سمحانه بالتعا إلَم وراكِن الله قتلاهم باله وأنا الله إلهي موهن ودليلي كيدل قال وكا eh sabar bay marwal qakhubaday waxa waraa inta mailayaba dadina yabaal subhanallah wa inna allaha ta'alakum kinna salaq minin tunnalaw wa inna sa'ilay din lay wa inna allaha ilahina muhiru wudleena ya wadaixinaya sidil kaaxin qala xarpol keliya markii dagaalku bilaabay rayiil ويقول ليه الوحن لا اقول بريمارتان بغالخة قال الله الهو الجب كيف يجي الهو يتبو كوروان انتف تفتحو هاداد الهو قربتان وكلاعادان كحق واسه الهو قربتان فقد جاءكم الفت قربتان كيواني او كوي حق واسه ايو لا يوري وانتنتو ودال قال ليه الوحن كجتان كارتان فهو قيلو انكم سايدين فعا سايدين خير باطان قال ليه الوحن كتان وأنتوا عادوا جالسين النماذج شيء وضاني إسلام كله دجالين كيف هذا شيء وضاني كل كلنا ضائع نعرف أن نقول إن الجبين أو مسلمين تقول كيران كلنا ضائع وران تقنع وحاطة رميش عنكم حقين فئة سكوم بدني ذي النقي كوه حديد شئان إن كثر ماي واحد ينطلق ما شاء الله رباني ذاك على كرار رباني ذي القروبي واحد ما ينحاي الله كالبحث طلب ثاني لين كان صار او قال حق واسنا اي لو هير يقو قال فقد جاءكم الفتح كالبخي يفرشدي يو وييمد وي اي لين كان صارو وين تنتهو هذا واحد الله يا لا ديرته يا دينتي خير لكم سا خير وين قال نعبد النبونا هنا عن إذين جيب النبو وأن كنوا قنايننا ولن تغني عنكم وحبا إذين كالترميتوا فعتكم بالندي نور مالك إيو هو بك إيو تراضي وحبا إذين ترميتوا ولن تغني عنكم فعتكم الشياء ولو كتر هذا البنط فإذين نبي جميعين هو تربطي وحبا إذين ترميتوا وأن الله إلهي مع المؤمنين يجرى بالنصر يجرى وتي يا أيها الذين آمون إيه الله استصوم امروا بين قوله ولا قد يا والاخر الوضوء الهي اطيع عمر او و هو بالله سبحانه وتعالى الله ورسوله اطاع ولا تولوا هجت ثنين عن رسول حق وانتم تصنعون ايديكم مقل يا يدين غيري يدكم مقل يا ايدي غيري يا هوى سمي او وحا أو وحا كي رسول اكجت ثنين و عليكم رسول صوان مقه وهم لا يسمعون ايقون مقلعين دقاه كوين مقلعين لكن مقه اضان ايانا ومقه ليون وكواسوا كالمناطقين هنفرنوا بالي سبحانه وسلم ماذا كنت رأي لكن هنفرن مقه ثون ان شر الدواء مخلوق السعودة وحاق بشر بذانا ان دالله واحد للسعودو الهي اكتف وحاق بشر بذانا الصم هو الدقاهر وحق عن مقلعين البطم وحقر وحق عن كل ذكرين اللذين كواس قالوا وثاروا كرسي الى سبحانه وتعالى جاءوا وشربوا الى وش الله وشنوا قالوا يا وخر بالله وشنوا اور حتى ملائقه مؤمنينتم رايكم شر خير البري رايكم شر البدرير وهو ومن انت برك, البري. برك البري. له خير البري اوه الى اوراي قالوا برك الى البري الله الى فيهم قالوا حول خيرا قالوا توب ابي خير كوغي لا نعن حق مقشين لها أنت حقي والله شريه لكن ما مغليه، ما قريه، ما قرانه، وروى سمعه هذين مغلي الهي حتى هو قلبه أوجيها، لتوالوا كم أرق منه، لتوالوا وجد سن الله، وهم يجوه معرضون سيجس، حق ذي مغلي الهي حتى وكتي جسر، روز إلي، حنول يا سياهم ونكر، يا أيها الذين آمنوا، إلا أن الكتاب قد كتب روايوه، استجيبوا لله إله أجيب، إله يعلم. والرنسول السلول على رسول الأسى وإذا أدعاكم ملكوا الى ناكل scores رسولكم بأن جارتاباب لماذا كان يحيوكم من النور النار ولن يديقيا الحقيقة قد اجطوك إن كان ل Danikam وي lí نارد نر الله immun ومنó ما yo مرت على بسقى مرتو إلهين كويه الرسول كويه الدين تنخر عذان عذبرتان عاقتان وكل قنتان يلا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يخلي إسلامكم مرتوين كويه الدين تنكويه كتاب غير كويه واحد النورين وإنتان يالا واعلموا أباد أنا الله إلهي يحور إنه تاه بين المري وقلبيه فس إله يمان للدني مر ما ين يولد قلبي يسي وإيمان كودي له وكسي جاد هذا قلبه إذن كان تحقه لماذا قاله حقه قاله حق الدينته قاله إمامه قاله وقلبه مالك إلهي باريا سبحانه وإلهي وقلبه قاله حقه وقصه وقضه حكت هذا انساء طحبه عليه أن الله يقوله إن بين المرح روحه وقلبي وأنه إلهي إلهي حجس أن تحشرون ساءه قال إلهي حجس الله إذن صار شرين أي وإذن كان يلن كس إتخيل عليا خذ نطن خذ ند فتنط يا مستوي لا تصيبنا أنا تبين الذين ظلموه كويذلمي المسلمين وإله عيسى ومنكم من كريم خاص ومن أنت على الأرض مع عصي الثيغاري واللي يسمونه الطاع مع عصي المرهود وحيد بدون كآخر لواضح ترك مع عصي المسلمين الجار وقمر لعلي هذا يدين كله إن ويدان إلهي مستوي والقورض عيسى مريهم مع عصي لا ربنا سقايب فق الى العاصيه ابارت قدام وسا معينها قاض قدام وسا معينها تخيد قدام وسا معينايا خود قدام وسا معينايا عاقيده في ما بين بحنا الاستغارات الثرابة هذه من ملاحقة قصص قصصية إلى أن تجور السمائي قصتك إلى جرم مريض حوار بعض مهذب ولا يسمع كأنه ضخم لو أنفقت ورسولك أن روحه سال يقول عليه ألا وتقوى في نص المسيح أن كل عين ألا نظلمه كوي الظلمة السمائي أو معالجة السمائي كان خاصا سجنها هو قال يوم بيجروا سصمها وأعلمك أوجد أن الله شديد عقابه لا يعاقب سنيا دارم ثمر كلا إلا عاصين عقاب دار الله أوجد قالوا هذا المحيوحة وقول رعي له وعاصين قالوا إنا نقول مع عاصيت الخلايا نواسس القراو مستيق بلعين بيلف وتقول فصوص إذ وقتي أنتم يدينكم وتقول فصوص إذ وقتي أنتم يدينكم قرير أذير أيضا سحابة على لحظة مصطف عفون وهذا كوا لغدة عيس صدر وثاق دار في الأرض ما كي جو كان تخافونه واتكبقي شيئاً تقدّفكم نذق شيئاً نذفان من نذفات كبقي شيئاً فأواظم إلهي بأن صادم المدينة بإذن كان وايدكم وين كُحّ هي الكيس ورزقكم كل كُل طيبات من الطيّاد غنيما أنت اللي هراء ولا فقّد التغيّب طيّاد الله ذا كُل ذا لعلكم تشكرون لكي تشكرون تقولون شكرا إلى جاكم تعالى يا ايها الذين امنوا في الى ان لا تكون الله ورسوله الا هي رسول فقيان وتقول ان ما تتذل الى رسول فقيانن مره دمه يرينك استقيان اداه تمصا استقيان وان تعلمون هذا رسول هذا نفس عليه عاشن نفس نفس abandu aya weeni la dii jiray kusoo degtay waxa ay ta badan dhaanu qo subaxallahu alayhi wasallam markoo la xukumeen in aan ku dhigena qoreeda deejiga ayuu yuu oo iyo halkaas oo kale uga soo baxay xulafayn ga anda kiriisa iyo walidi wadiyna haddii ko مركز أبطأ في هذه البالة لكن هو عام خيانة الإلهية رسولكم بحيث هو عاصمكم إلهي عاصده رسولك عاصده فأنصاهم أنفسكم نصر إلى حتى اللي فينا يوحدا أدوني أحروق الجريب يا أيها الذين أمر الله تخلون الله الخيانة والرسول وتخلون أماناتكم ألمانين خيانتان وأنتم تعلم إذنكم وعلموا أغادة أنما أموالكم من وليهين يوأولادكم ستنطمون عرضت إي حروره وامتحان ilaa imartu xoolad kusii iyo imtixaan aad baa ku haystay markay ahoo lagu jeeyay imtixaan aad baa ku haystay shidaa ugu waa alayhi subhanahu wa ta'ala oo ku fidnoob oo وأن الله wa عنده أكتس illaa oo عظيم mashqoolin أكتس إن allah ilahi indahu abki ta inu وقال اجل وين اكتسى الى يا ايوه الذين امنوا الهي الذكرة من ايو انتطبوا الله هذا الهي كعب سلطان يجعلوا يليا لكم انك فرقانا حتى يبادلوا واحد خلال قرسان وانك لصارى الان فيه هو ايمان هي علم الهي كسينة هذا صدق انك سوء النيا يتسو وكده احتقوض الهي الهي رقبلا قاعدك انو كسينة ايو بادل كي حتى واحد خلال قرسان حلاشي حرام فحن سوء ودد حقا يودد البادل كانار بيدو وخو ومحيه هو علم الايمان علم الناسعه هي ايمان صحيح هو ولائي قسمنا اتتقوا الله يجعل بينكم فرقا وحين كلا صار حق يا باذلتي ايها السمرتين او وهذا علم الناس عولاي ويقفر عنكم الله لا فيا سيئاتكم ويغفر لكم بنوبة الهي لا فيا والله ذو الفضل العظيم الهي فضل وي أيوا ساحب ايه واذ يمكروا واذكر فسن الله المحمد اذ وقت قي يمكروا بك أي كشرقوا ليين الذين كفروا كوية جالوه ليوثبتوك إنك كحران أو يقتلوك إنك كجلان أو يخرجوك سلع انت عبو عمالك جالين ويمكرونك مكر يشقور بسماين ايان وينصر الله بلا ين يغم مكرنا يا يو وحده كدبرك يا والله خير المكر الى المكر جسم با صدق مكرك حدو الى سبحان وتعالى وسان دونينو فلو كفر ما يادن بو او سو ولا يخل مكر سيء لبيه شر فال كحني واسلامك لو دغاي الى يوسفن بو كنو قداو غدا دا دا دون marka rasuul sallallahu alayhi wa sallam turdaya ka waramay saay hijiray bay shaydaan ka kasoo taay galay ku toon shaydaan oo isku soo aya ka soo taay galay markaas ayay faytu waa hayda dalban ba raacay faa taninka sadaqadaha yemaa soo istaalay dalban ba arso haydan intan aur xukerno an si dayno is caayen sheeydaanka guuminay waxa weeyii waxa ay salaamaa kuwa u tagu hadal intu wuxuu ku shubtabayna ka horayna marka dadna wax isku raaceen oo sheeydaanku gaaniyay in wa ويذكر في الوقت يمكر ذكريين الذين كفروا ليثبتوا إينا كحيران أو يقتلوك إيشدلان أو إيقواميين أو يخرجوك إينا مجالة كسران ويمكرون ويمكروا الله والله خير مك ويأت السلام عليك الأخري عليهم دشور آياتنا قالوا حيدهم قد سمعنا وان ما قال لي لو نشعوا هادان ظنوا لقلنا وانديه لي مثل هذا وحاوليه يوقع وانديه لأني سيدهين سبحانه وتعالى كتاب في إن هذا بإدهام ما هذا كان ما هو نوع حتى نجيل إلا صاد الله وإن تدكي وربيانه وإن قالوا الله ما إن كان وإذ كنت في وقت يضعوا إدهام اللهم الله إن كان هذا الحق هذا وإن نشيكي ورسولكي هو يسوي الحق هدويه، ومن عندك أطلق هذا فامدر علينا حجارة إلهي النغفر وبيتك حان ومن السماء القيم أو إتناع من نوع كم بعدها من عليك نوع ذي قولك لهم أطلق إلهه ومن بمنشط يعني هو حقيه رسولك وهو ثنا حقيه أي حدنا أيشاء إلهي كبر يوم وإذا نذوه هو التحقي إلهه حدث ثملت ما حنا نوكة قال نور أنا عذاب قريبا من بابي كل يوم نوكة إلهي بسم الله تعالى كجوا له سوي وما كان الله لي عذيبهم إلهي ما عن مد عذابي وأن قسيم ألا كذحجروا وما كان الله إلهي ما عن معديب مد عذابه وهم يستغفرون وعذاب كعام كان مذيعه ركض iyagu qayb badan ograayo noo daafro oo miyaay ku dhacjay tiiraha ee lagii mahay dad badan oo miyaay ku dhacay nasu kalejey Rasulullah markaas sabab taas iyaga qadarsiisay inuu saayn umadnu sidoo umadi hore in la xalaagow illa aaran ay ku duacayeen ducooda la ji waayo iyagu Ilaahay kabbare sano وما كانوا مأهاني أولياءهم سارك وحجة وحكتوها مظن ما الله سبحانه وتعالى هنا أولياءهم سارك أولياء سيادة تجمعها إلى المستقون المؤيدين لكن إلهي كعب الصني والطقيانتها أي سارك حكتوها ولكن أكثرم لا يعلم إلهي وحش سبحانه وتعالى كويري أسباب سعده عذاب أولياء الشارع أي وسيء وين متعود لكن أسبابه سعده تكيني وما كان لو له وما الله إلا يعذبهم هذا وين متعود ومنحد عيون العذاب من هذا الحال الذي يجب أن من سيدنا عن المسيط الحرام يقول أنه يكون حرمضا لهذا الهي سبحانه لوح خبل الله ذكي السلام كورده بيدك يمتلك وما كان أولياه وليانه ماهما إن أولياه وليانه سبحانه إلا المتقون ولا ما سرم لا يعلمه وما كان السلاة السلاة ضوض المهانه وقال لك القرية عند البيت بيت أكس إلا مكان وتسديهم بالسلاة كدهما نقول السلام كنت كدهما وكاسه وقالت قائب تدمرك أركان أي ن في الموضوع الشيخان قواربا مالفو انت كسو حاج جديد ايه مركي بيتك على طاوحيتي هذا بيت ربي مركي ليه ها نفطي لغاقب حدوينتين كل كتب قبل ايه ها نفطي لغاقب حدوينتين جعل وما كان الصلاة عند البيت الا مكان ويفورين ايين والتسبيل سنسا عباد يسردعي فكل فور فوري المرسلات تصديع فذوق العدالة وعلي عدالة طريقة بما كنتم تكفر الله قالوا جيني سبت إن الذين سافروا قوى قارضة ينطقون ويضحيان أموالهم صورة الله ليسدوا عن سبيل الله إن إلهي بيت كيسا إيا دين تيسا دينة إلهي إن أدرك كوري سارم بيصوره ويضحيان فسينتقونها صورة الله يبقى حنيا ويقف إلهي دين تيسي الله دلالا كاب ثم تقونه وأهان عليهم دشرة وضحورها إبهانا يان حسرة قوم ثم يقلبون وعلى جهنم ويخشرونه والذين قطروا كوة قالدها إلى الجهنم ويخشرونه انت لقعد كالا وليب الجهنم اللقاء ورورين الله سبحانه وتعالى جهنم اللقاء ورورين كشري سبحانه وتعالى قال الملك سؤجه إلى الله سبحانه ما ماهو كليا لعقوان لقاء وقالي يا رسول يا رسول صلى الله عليه وسلم بابيره إلا النولايان ووكاته إذا كان ساسع egaawdow wasaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay gaawdowan wasaa ilaahay waad ku sheegay inna diinaka qabrayn toqoon quraaysh intay faruurayeen min taani damto yireydo noo yitto noora allah gaawdowan wasaa melka sawjo eedan baawur macal aan wada hawo amar ka waaqatan way diinta qudro oo aha way ee awriyo ان الذين كنتم تربون ينطقون اموالهم ليسد عن سبيل الله حيحولوا ربحيان مال بلن ان الدين ت الى ادك كوريستان دين ت الى ان دين ت الى بعض واحد ديش ان دعايات باكوفريه وكا الى على السماءتين ويب حاله وقتينان يقول على كان وي سيدين توات ريام اذا سيده دنك ولا نوقد هل ماله كيري اذا حد فيه وخان كره كبرن وحساس دعايش على رفري وإسلام خيئي ذلك إسلام خيئي ذلك إسلام كان لقواه هاي هو صور حمدين جيبو صنائية وخالدهم لواء من هاي لواء من هاي لواء من نواجر المرافقين يبراها هي ذلك إسلام كيبو صور حمدين وحساس المركض كفا إذن سنائي تقونها حوارها ويبسان ثم تقون عليهم حسرة تبقل هاي حوارها يبحيان وحين نقون قوم قوموا هذا الله هو إسلام كالتا عملية لبنى هاي انه قد عيه قد عبر قرآه والتربان صابتهم هاي هاي دي بلو رواب وشاق بحيان إسلام كبه بحيان واسا إلهي شكا سبحانه وتعالى إسلام كان هو يرى انت الصحة ورغو اللقاءة تامة هاي هاي ثم يقلبون القادرة وعلى اللقاءة تامة شعروا هاي بحيانة وفقها سارة وأنا لقد كانوا عقوة الإسلام كم بأسفلوا العقوة المتقين والذين كفروا إلى الجهنم يحشرون آخرنا جهنم الشباب ليميز الله الخبيث من الضيب ويدعى الخبيث يريد إلهي وتبدوني ليميزه ليم الخبيثة سنقال خاص من الطيب كان ضيب والنبيب ومؤمن كهو لقد كانت كلا صارو إلهي سبحانه لأنه يدعى الله ميانه يمالك وبدحين ايانه يوحى قصة ميانا لا يوصروا لجهنم الثعور الخبيث الجالس كما منافقه كي خلامة كي كش جندي من الطيب كي طيب سهير نذيب سهير خير سهير مو منكها ويجعل لهم جهه يلوا الربا الخبيث قال بعده برتيع على بعض فيركمه الجميع سثور ثعور تراك محش فري وفرد فيجعلوا يوزل ثعور ويرفي جهنه ولا يكونوا الخاسرون وكان ناشل كنّا بيننا الجالس قالوا حتى على ملاهم إلا الذين كفروا هو الجاروي si yinkee ay u dhiggal ka islaam ka ku hayaan galnimada aday joogiyan uqfirna maqta u xiray u samaynaan wax laga baa dadkan ugu galnimada daran oo ugu islaamka suula dagaalana ugu adag tahay hadu la doono ilaahay rumay waxa laga digaarran wariyada wadaan faqadmada sunna fil awliin wada way قال الله صلى الله عليه و سلم عليه و محيطه شيء قال الله إنه رب سبحانه و تعالى بليه بعد و آخرنا حداه وكسب الله له مرق الحخيل كجعنة صوات كنسان إله و صوات كنساسله كل الذين كفروا إن توه يغفر لهم ما قد سالوا و هرقو السماء يسقيه و على قرن بقية هذا و صوات كنانة وين يحوذره بشكل وضع نوري كل نخده نحن جال قال لي ماذا يجيه هذا قال الهي الدين تسألتك علينا الإسلام فقد مضت ويسكتك سنة الأولين قوة حرودة ويسكتك علينا الهي وقاسرهم قال الهي الدين وقاسرهم حتى لا تفقونا إلا أين نهان فتنة إلى لواء هذا قال الهي قال الهي الدين ويكون الدين ويكون الدين كله كله ضمان إلا إلهي كري يلعابده روعيت قال الله, الله بما يعملونه بسيط إلهي سبحانه تعالى وحده سميع ووارثه إلهي سبحانه تعالى وقته أخبر يياه يغفر له ما قد سلفوا وإنت ولو هديت سلام وإسلام كديدان وإلهي سبحانه وتعالى هنا يندي سيد سلام خلصت قالوا أنا فعلموا ومن أنت هلا تهين أن الله مولاكم إلهي النافس كنيه إلهي يا ولي الدين حو إلهي با اذن نقيرين يؤيد اللجير نحن المولى ورثا ونعضا والنعم النثير خير يساو نعضا فحقول نعضا روح لهيري روح إلهي يريد روح ولي لون الله اللهم امره قال لو تيرس لو حو نعا بذن إلهي روح, روح كترس سبحانه وتعالى وانت ولو كذا قال ما سي ودان وانا صاف فويني أدنك أنتم جلّكال لوين مهية فعلوا ومن أنت عداء في الأجزاء أنا لهم مغلب أضي مرار دعري إذن أصحاب أنتم فميسان أيضا كعد كذا ح أمر عند إلهي من جلّك إلهي من سلام كن في كتري الدينن أو حوي إذن كتير استغنى عنه حساب أو إلهي سبحانه وتعالى فعلوا أنا لهم مغلب اتصب من انتهى حدا فيه <تصف> الهيه ولي دين هوا الهيه سبحانه وتعالى سكتي دين هوا نعم المولى ولي الهيه بقولنا عبدالله ونعم النصير سيليا الهيه بقولنا المولى تتوه الهيه وحاقونا سبحانه وتعالى هيا والله تعالى